بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والثلاثون من التذكرة ومنها يوم الجزاء قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزون ما كنتم تعملون وقال سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وهو أيضا يوم الوفاء قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم وجزاءهم والجنة جزاء الحسنات والنار جزاء السيئات قال الله سبحانه وتعالى في المعنيين جزاءا بما كانوا يكسبون وجزاء بما كانوا يعملون وقال في جهة الوعيد كذلك نجزي كل كفور ومنها يوم الندامة وذلك أن المحسن إذا رأى جزاء أحسانه والكافر جزاء كفره ندم المحسن ألا يكون مستكثرا وندم المسيء الا يكون استعتب فإذا صار الكافر إلى عذاب لا نفاد له تحسر فلذلك سمي, وي سمي يوم الحسرة قال الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وذلك عند ذبح الموت على ألم ما ألم يأتي وهم في غفلة يعني الآن عن ذلك اليوم والحسرة عبارة عن استكشاف المكروه بعد خفائه ومنها يوم التبديل قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وقد تقدم القول في ذلك مستوفى ومنها يوم التلاق قال الله سبحانه وتعالى نيون يوم التلاق وهو عباره عن اتصال المعنيين بسبب من اسباب العلم والجسمين وهو هو انواع اربعه الاول لقاء الاموات لمن سبقهم الى الممات فيسالونه عن اهل الدنيا كما تقدم والثاني عمله وقد تقدم الثالث لقاء أهل السماوات لأهل الأرض في المحشر وقد تقدم الرابع لقاء الخلق للباري سبحانه وتعالى وذلك يكون في عراصات القيامة وفي الجنة على ما يأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم الازفه تقول العرب أزف كذا أي قرب قال الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لم تزل برحالنا وكأن قدم وهي قريبة جدا وكل آت قريب وإن بعد مداه قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يدريك لعل الساعة, لعل الساعة تكون قريبا وعيد. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يستبعد الرجل من الساعة ومدته ساعة ومنها يوم المآب ومعناه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يذهب عن الله سبحانه وتعالى شيء فيرجع إليه وإنما حقيقته أن العبد يخلق الله سبحانه وتعالى فيه ما شاء من أفعاله لما خلق فيه علما وخلق فيه إيثارا واختيارا ظن الناس أنه شيء أو أن له فعلا فإذا أماته وسلب منه أو سأعيد وسلب ما كان أعطاه أذعنا وآب في وقت أذعن وآب في وقت لا ينفعه الإياب والعياذ بالله عز وجل ولم يزل عن الله سبحانه وتعالى في حال فهو الأواب ومنها يوم المصير وهو يوم المآب بعينه قال الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض وإليه المصير الخلق سائرون إلى أمر الله سبحانه وتعالى وآخر ذلك دار القرار وهي الجنة أو النار قال الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ومنها يوم القضاء وهو أيضا يوم الحكم والفصل وسيأتي أن أول ما يقضى فيه الدماء وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الحديث وفيه كلما كل ما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أعيد من عند ومنها يوم القضاء وهو أيضا يوم الحكم والفصل وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أول ما يقضى فيه الدماء وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الحديث وفيه كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد والفصل هو الفرق والقطع فيفصل يومئذ بين المؤمن والكافر والمسيء والمحسن قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفصل بينكم وهو يوم الحكم لأن إنفاذ الحكم هو إنفاذ العلم قال الله سبحانه وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم وأحمد وأبو داود وقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم ومنها يوم الوزن قال الله سبحانه وتعالى والوزن يوم اذن الحق وسياتي الكلام في الميزان ووزن الأعمال فيه في ابواب ان شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم عقيم وهو في اللغة عبارة عن من لا يكون له ولد ولما كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام تتوالى قبل وبعد جعل الإتباع بالتعديه فيها كهيئة الأولاد أو كهيئة الولادة ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم، ومنها يوم عسير والعياذ بالله عز وجل وهذا في حق الكافرين خاصة والعسر ضد اليسر فهو عسير على الكافرين لأنهم لا يرون فيه أملا ولا يقطعون فيه رجاء حتى إذا خرج المؤمنون من النار طلبوا مثل ذلك فيقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون حينئذ يكون المنع الصريح على ما يأتي بابه إن شاء الله سبحانه وتعالى في أبواب النار إن شاء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى وأما المؤمنون فتنحل عقدهم بيسر إلى يسر فينحل طول الوقوف إلى تعجيل الحساب وتثقيل الموازين وجواز الصراط والظلال بالأعمال ولا تنحل للكافرين من هذه العقد العقدة واحدة إلا إلى أشد منها حتى إلى جهنم دار القرار والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومنها يوم مشهود سمي بذلك لأنه يشهده كل مخلوق وقيل سمي بذلك لأن الشهداء يشهدون فيه على ما يأتي والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها يوم التغاب سمي بذلك لأن الناس يتغابنون في المنازل عند الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير وحقيقته في لسان العربي ظهور الفضل ظهور الفضل في المعاملة لأحد المتعاملين أو المتعاملين والدنيا والآخرة دار العملين وحالين وكل واحد منهما لله سبحانه وتعالى ولا يعطي أحدهما إلا لمن ترك نصيبه من الأخرى قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وقال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن أراد الآخرة فسعيه مشكور وحظه في الآخرة موفور ومنها يوم عبوس قمطرير والقمطرير الشديد وقيل الطويل وأما العبوس فهو الذي يعبس فيه سمي يعب باسم ما يكون فيه كما يقال ليل قائم ونهار صائم وكلوح الوجه وعبوسه هو قبض وعيد وكلوح وكلوح الوجه وعبوسه هو وعبوسه هو قبض ما بين ما بين العينين وتغير السحنة عن عادتها الطلقة يقال يوم طلق إذا كانت شمسه نيّرة فاترة وإذا كانت شمسه مدرّية قد غطاها السحاب يوم العبوس وأول العبوس والكلوح عند الخروج من القبور ورؤية عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في الصور أو في الصور القبيحة ورؤية الأعمال في الصور القبيحة كما تقدم وأخر ذلك كلوح النار والعياد بالله عز وجل وهو الكلوح الأعظم يشوي الوجوه ويسقط الجلود على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ومع العبوس تشخص, تشخص الأبصار وهي ثبوتها راكدة على منظر واحد لهول لا ينتقل منه أو لا ينتقل منه إلى غيره كما قال سبحانه وتعالى ليوم تشخص فيه الأبصار ومنها يوم تبلى السرائر أو يوم تبلى السرائر إذا قصدنا الظرف ومعناه إخراج المخبآت بالاختبار بوزن الأعمال في الصحف ويكشف الساق عند السجود على ما يأتي إن شاء الله إن شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وهو مثل قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقال سبحانه وتعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا فكل نفس بما كسبت رهينه لا يغني أحد عن أحد شيئا بل ينفصل كل واحد عن أخيه وأبيه ولذلك كان يوم, الفصل كان يوم الفصل ويوم الفرار قال الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا وقال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أَخِيهِ وأمه وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه أما إنه يجزي ويقضي ويعطي ويغني بغير اختياره من حسناته ما عليه من الحقوق على ما يأتي بيانه في أحاديث المفلس إن شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم يوم يدعون إلى نار الجهنم دعا ودعوا الدفع أن يدفعون إلى جهنم ويسحبون فيها على وجوههم كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ومنها يوم التقلب وهو التحول قال الله سبحانه وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي قلوب الكفار وأبصارهم، قلوب الكفار أو فتقلب قلوب الكفار انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج، فأما تقلب الأبصار فالزرقة بعد الكحل والعمى بعد البصر، وقيل تتقلب القلوب تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك. والابصار تنظر من أي ناحية يعطون كتب كتبهم وإلى أي ناحية يؤخذ بها بهم وقيل إن قلوب, الشاكين إن قلوب الشاكين تتحول عما كانت عليه من الشك وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقين إلا أن ذلك لا ينفعهم في الآخرة ومنها يوم الشخوص والإقناع قال الله سبحانه وتعالى إنما يؤخرهم اليوم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي لا تغمض فيه من هول ما ترى في ذلك اليوم ولايات بالله عز وجل قاله الفراء وقال وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يغتمضون مهطيين أي مديمين نظر قال مجاهد والضحاك مقانعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم وإقناع الرأس رفعه قاله ابن عباس ومجاهد وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد فإن قيل فقد قال الله سبحانه وتعالى في غير هذه الآية خاشعة أبصارهم وقال سبحانه وتعالى خشع أبصارهم فكيف يكون, الرفع فكيف يكون الرافع رأسه الناظر نظرا طويلا حتى إن طرفه لا يرتد إليه خاشع البصر فالجواب أنهم يخرجون حال المضي إلى الموقف خاشعة أبصارهم وفي هذه الحال وصفهم الله سبحانه وتعالى بخشوع الأبصار وإذا توافوا وضمهم الموقف وطال القيام عليهم فإنهم يصيرون من الحيرة كأنهم لا قلوب لهم قبل المتابعة في الحاشية واحد الطبري والبغوي متابعة ويعفعون رؤوسهم فينظرون النظر الطويل ولا يرتد إليهم طرفهم وكأنهم قد نسوا الغمض أو جهلوه فهو تعسير عليهم والعياذ بالله عز وجل ومنها يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وذلك حين يقال لهم اخصأوا فيها ولا تكلمون وتطبق عليهم جهنم على ما يأتي بيانه في أبواب النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى ومنها يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وإن أذن لهم بأن يمكنوا منها لا بأن يقال لهم اعتذروا كقوله ربنا إن أطعنا وعيد ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكقوله ربنا أخرجنا منها ومنها ولا يكتمون الله حديثا ومنها يوم الفتنه قال الله سبحانه وتعالى يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون من قولك فتنت الذهب إذا رميت به في النار ومنها يوم لا مرد له من الله يريد يوم القيامة أي لا يرده أحد بعدما حكم الله سبحانه وتعالى به وجعل له أجلا ووقتا ومنها يوم الغاشية وسميت بذلك لأنها تغش الناس بافزاعها أو بافزاعها أي تعمهم بذلك ومنها غاشية السرج ومنها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ومنها يوم لا بيع فيه ولا خلال قال الله سبحانه وتعالى ولكن الذين آمنوا يكون الصلاة امن يقينه سولات ويوم فيقومين مع زقناهم سوالا نيتم يوم لبيع في لا في فيه في يوم في يوم في يوم في يوم في يوم ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والخلة والخلال الصداقة والمودة ومنها يوم لا ريب فيه وإن فيه ريب الكفار أي شك فليس فيه ريب لقيام الأدلة الظاهرة عليه كما قال سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى أفي الله شك فليس في الباري سبحانه وتعالى شك لقيام الأدلة عليه ولشهادة أفعاله ولقتضاء ولقتضاء المحدث أن يكون له محدث ولكن قد شك قد شك فيه قوم ونفاه آخرون ولم يوجب ذلك شكا فيه لقيام الأدلة عليه فكذلك يوم القيامة لا ريب فيه ولا شك فيه مع النظر في الدليل والعلم فإذا خلق الله سبحانه وتعالى روين على القلب كان الشك والعياذ بالله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومنها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وسيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم الأذان دخل طاووس على هشام بن عبد الملك فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان فقال وما يوم الأذان قال قوله سبحانه وتعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فصاعق هشام فقال طاووس هذا ذل الصفه فكيف ذل المعاينه ومنها يوم الشفاعه قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال سبحانه وتعالى فما لنا من شافعين وسيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم العرق والعياذ بالله سبحانه وتعالى وسيأتي بيانه في احاديث في الباب بعد هذا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته سبحانه وتعالى ومنها يوم القلق والجولان وهو عبارة عن عدم الاستقرار والثبوت يقال قلق الرجل يقلق قلقا إذا لم يستقر إذا لم يستقر ومثاله جال يجول إذا لم يثبت ومنها يوم الفرار قال الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فيفر كل واحد من صاحبه حذرا من مطالبته إياه إما لما بينهم من التبعات أو لئلا يروا ما هو فيه من الشدة وقال عبد الله بن طاهر الأبهري يفرع منهم لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئا سوى ربي سبحانه وتعالى يعني ما اعتمد على شيء إلا على الله سبحانه وتعالى يعني توكل على الله سبحانه وتعالى وقال الحسن أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من ابنه نوح وأول من يفر من امرأته لوط قال فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار التبري نجانا الله سبحانه وتعالى من أهوال هذا اليوم بحق محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم نبي الرحمة وصحبه الكرام البررة وجعلنا ممن حشر في زمرتهم ولا خالف بنا عن طريقهم وملهبهم بمنه وكرمه آمين آمين آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال المؤلف وقد سرد تسمية هذه الأيام على التوالي من غير تفسير غير من غير تفسير غير واحد من العلماء عيد وقد سرد تسمية هذه هذه الأيام على التوالي من غير تفسير غير واحد من العلماء منهم ابن نجاح في سبل سبل الخيرات وأبو حامد الغزالي في غير موضع من كتبه كالإحياء وغيره والقطبي في كتاب عيون الأخبار وهذا تفسيرها حسب ما ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين وربما زدنا عليه في ذلك والحمد لله على ذلك ولا يمتنع أن, أن نسمي غير ما ذكرنا بحسب الأحوال الكائنة فيه من الاستحام والتضايق واختلاف الأقدام والخزي والهوان والذل والافتقار والصغار والانكسار ولياد بالله عز وجل ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك وهو, وهو يوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من الأسماء وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى في الباب بعد هذا باب ما يلقى الناس في الموقف من الأهوال العظام والأمور الجسام قال المحاسبي في كتاب التوهم والأهوال يحشر الله سبحانه وتعالى الأمم من الإنس والجن عراطا أذلاء قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمهم الصغار بعد عتوهم والذلة بعد تجبرهم على عباد الله في أرضه ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخلائق وانفرادها ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة ولا خطيه أصابتها حتى وقفت من وراء الخلق بالذلة والانكسار لذلك الجبار عز وجل وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على الملك الديان حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إمسها وجنها وشياطينها وحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر فأظلما عليهم ومارت سماء الدنيا من فوقهم فدارت من فوقهم بعظمها فوق رؤوسهم وهي خمسمائة عام فيهول صوت شقاقها في سمعهم وتمزقت وتفطرت لهول يوم القيامة من عظم يوم الطامة ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابه كما قال الجبار تبارك وتعالى فإذا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم أي كالصوف المنفوش وهو أضعف الصوف وهبطت الملائكة من حافاتها إلى الأرض بالتقديس لربها فتوهم انحدارهم من السماء الى عظم اجسامهم وكثره اخطارهم وهول اصواتهم وشده فرقهم من خوف ربهم عز وجل فتوهم فزعك عيد فتوهم انحدارهم من, من السماء الى عظم اجسامهم وكثره اخطارهم وهول اصواتهم وشده فرقهم من خوف ربهم عز وجل فتوهم فزعك حينئذ وفزع الخلائق لنزولهم مخافة أن يكونوا قد أمروا بهم فأخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسي رؤوسهم لعظيم هول يومهم قد تسربلوا أجنحتهم ونكسوا رؤوسهم بالذلة والخضوع لربهم عز وجل وكذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابعة قد, قد أضعف أهل كل سماء على أهل السماء الذين قبلهم في العدة وعظم الأجسام والأصوات حتى إذا وافى الموقف إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين ثم أدنيت من الخلائق قاب قوسين أو قوس فلا ظل ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحم بحر الشمس والعياذ الله عز وجل قد صهارته واشتد فيها كربه وأقلقه وقد ازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضها بعضا واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش قد اجتمع عليهم في مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم ثم على قدر مراتبهم ومنازل ومنازلهم عند ربهم عز وجل سبحانه وتعالى من السعادة والشقاء فمنهم من يبلغ العرق من كبيه وحقويه ومنهم من ومن إلى شحمة أذنيه ومنهم من قد ألجمه العرق من قد ألجمه العرق حتى وعيد منهم ما من قد الجمع العرق فكاد ان غيب فيه قلت ذكر المحاسبي وغيره ان انفطار السماء انشقاقها واتابع في التسجيل التالي وصلى الله تبارك وتعالى وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين